البقاء. اللهم اجعل لكل عزيز علينا من عطاياك حارسا يحرسه وسكينة في قلبه تؤنسه وحكمة ترشده وابسط له من الخير ما يغنيه ويسعده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 اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته وأقبل تائبا فقبلته وتقرب لك فهديته وذل لهيبتك فأحببته ودعاك صادقا فأجبته وسألك سؤله فأعطيته وسترت ذنبه وغفرته وبرحمتك شملته يا رب العالمين يا أكرم معبود يا من لا يستغني عنك أحد في الوجود يا رب العالمين اللهم يا ذا الحبل الشديد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 وحب كل عمل يقربني إليك إلهي أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا وأسألك العافية من كل برية والشكر على العافية ودوام العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من الذين تفكروا فاعتبروا ونظروا فأبصروا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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو استو أقيموا صفوفكم وتراصوا الله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 لِين آمين وَأيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرّ مَا بِهِ مِنْ ضُرّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَ الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَظَنّ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ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 وَجَعلنَهَا وَبَنَهَا آيَةَ للِعَمِين إِهِهِ أَّتُكُمْ أَُّتَ وَاحِيدَةَ وَأَنَ رَبُّكُمْ وَأَنَ رَبُّكُمْ فَعبُدُون وَتَقَطَّعُ أَمرَهُ بَيْنَهُم كلُلٌّ إلينَ راجِعون.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 حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَقَدْ تَرَبَّلَ الوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كفروا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بل كنا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 لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده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 آمين إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كنتم يغوم نق الس أك طيس السج كماَمَا بَبدأَن أَو وَلَ خَلْقُ عيدُ وَعدًا عَلَنَا إِ كَُّ فَعل وَلَقدَكَتَ بَنَا فيِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِكْرِ أن الأررضَ يَرثهَا عبد. ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان فيها ذا بلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين الله اكبر الله Ya Allah, ni man Allah Allah أكبر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 فَلَمْ يَكْ يَنْفَعْهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَاسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم حَمِيم تَنْزِلُ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 وَقالَاوا قُلُوبُنَ فِي أَكَّةِ مَِّا تَدْرُْونَ إلَيْهِ وَفيِي آذَاننَا وَقْرُون وَمِن بَيْننَا وَبَيْنِكَحجَابُ فَقْمَل الْ إِ نَا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل آئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين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 ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمُ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 وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ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 قَالُوا أَنطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنَّ ظَنَّنْتُمْ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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وعداء الله لهم فيها دار الخطر